بسم الله الرحمن الرحيم شبكة الكفيف العربي تقدم للمكتبة العربية المسموعه هذه الهندة الوجه الأول يبدأ حملا وهذا هو الشريط الثاني من الكتاب الرؤية الصادقة وأضاف الأحلام الضغف هو الاختلاط ويعني التشويش ولقد جاءت هذه الكلمة على لسان كبار علماء فرعون وأصاطين كهنته عندما سألهم عن تعبير رؤيان للبقرات والسنابل فقالوا أبغاف أحلام ولكن ما سببه لما لا شك فيه أن صفاء النفس الرائعة الحالمة أساس أولي في مصداقية رموز الرؤية أو المنام لذلك عول علماؤنا رحمه الله على الاستعداد الديهنية والصفاء النفسي لمباشرة الرؤية المقصودة في ذات مقمية او لصرف النفس عن التشويش والاختلاق في الرؤى المخيفة او المفزعة او ذات المدلون السيء ولم يكن فرائب بعيدا عن هذا الفهم المبدئي لذا جعل الصدق في الرؤى نسبة يعتمدها في نجاح او فشل الاستقراء كلمة لا بد منها الحق يقال انني لست مالعا في تفسير الاحلام او تعديل الرؤى ولكن من خلال اهتماماتي بالدراسات الإسلامية وجدت ان قول الله تعالى ونفسي وما سواها فالهمها فطورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها هو المحور الاساسي في كل بحث يتعلق بالذات المسلمة وليس من ريب في ان الرؤى والاحلام تشكل حيزا معينا من حياة تلك الذات فرأيت ان اخوض هذا المجال بشكل يتناسب مع المستوى المطلوب دون ما حشو او تطوير او افتراض استعمت الله تعالى على ذلك ومن تفضل الاشارة اليه انا اتبعت طريقة ما بالسن رحمه الله في التبويض الابجلي وكذلك معدته العلمية والله تعالى اسأل ان يفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه وينفعنا وينفع بنا انه نعم المولى ونعم النصير حرف الالف استعادة مرأى انه يكثر الاستعادة بالله من الشيطان في المنام فإنه يرزق عين النافع وهدى وأمنا من عدله وعين من الحلال وان كان مريضا افاق للمرضه وأبنى بلت الاستعادة على الأمن من الشبيك الخائن والطهارة من النجس أو الإسلام بعد الكفر آيات القرآن الكريم فإن كانت آيات رحمه وإن كان القائر ميتا فهو في رحمة الله وإن كانت آيات الإقام فهو في عذاب الله تعالى وإن كانت آيات الانذار وكان الرائي حيا حمرته من ارتكاب مكروه وإن كانت آيات المبشرات بشرته بالخير ومن راى أنه يقرأ آية رحمة فإذا وصل إلى آية عذاب عصر عليه قراءتها اصاب فرحا ومن راى أنه يقرأ آية عذاب فإذا وصل إلى آية رحمة لم يتهيئ له قراءتها في الشدة الانجيل من رأى أن أهل الإسلام أن معه انجيل تجرد للعبادة والزهد وآثر السياحة والرياضة والانقطاع والعزلة وإن كان ملكا كفر عدوه وربما جلت رؤيته على الكذب والبهتان وقذف المحصنات وربما غلب في مخاصمته إن كان حاكما وإن كان شهدا شهد بالزور أو تكلم فيما لا يعنيه وإن كان مريضا سلم من مرضه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما راهم في منامه في الصفات الحسنه كان دليلا على حسن معتقده فيهم واتباعه لسنتهم وربما دلت رؤيتهم على حركات الجند وبعث البعوث وربما دلت على انتشار العلم والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وتدل رؤيتهم على الالفه والمحبه والاخوه والمعابظه والمساعده والسلامة من العداوه والحسد وزوال الغل في الصدور وعلى التودد فإن كان الرأي فقيرا استغنا وإن كان عليا آثر الاخره على الدنيا وبدل نفسه وماله في مرضاه الله تعالى وتذل رؤيتهم رضي الله عنه لن عليه في المنام على الأبنية الشريفة كالجوامع والنساد وطهرة النسب والقبائل والعشائر ويذل إعرضهم عن الراي على الوقوع فيما شجر بينهم وتفضيل بعضهم على بعض وبرزهم له وتدل رؤيتهم على التوبة والإقلاع عما سوى الله تعالى وتدل على الخير والبركة على حسب منازلهم ومقاديرهم المعروفة في سوارهم ومرها أنه الفشر مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه يتلب الاستقامة في الدين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رؤيتهم تدل على الأمهات وتدل على الخير والبركة والأولاد واكثرهن البنات وربما دلت رؤيتهن على الامكان والتغير وعلى اليمين بسبب اظهار او كتمان وعلى القذف انسان نرى في المنان شخصا واحدا من بني آدم مجهولا لا يعرفه ولا يشبهه به فربما كانت لؤيته تلك النسمة نفسها التي بها أراه الله تعالى فيرى تلك النسمة تفعل خيرا ربما كان هو فاعله وإرآها في المنام تفعل شر كان هو مرتكبة وربما كان الواحد حده الذي ينتهي إليه عزقه أو أجله وإن رأى ثلاثة فإن كان خائفا أمين وإن رأى ثلاثة فإن ذلك دليل على الورع عن ارتكاب المحارم ومن رأى رجلا يعرفه بل لا على أنه يأخذ منه أو من شبهه شبه ومن رأى كأنه أخر منه شيء محب نال منه ما يؤمله أمرا رؤية الامن في المنام دليل على الدنبة لخدمتها وعلى قناه الطرد لمبنشرتها الاقدار والاوساخ وعلى ما يطعوه الانسان من حصير وحذاء وربما دلت رؤيتها على المال وقيمتها وربما دلت على العز والجان والنصرة على الاعداء وان طول جانه ربما دلت على المركب ومن راء انه اشترى جارية بيضاء فانه يسير في تجارته ربحا وينال خيرا وان اشترى جارية صغيرة فإنه يطلب حاجة وتتعذر عليه وان اشترى جارية سوداء فإنه يمد من الحمد ومن راء جارية صبيحة تأتيه فإنه يأتيه خبر صالح فان كان له رزق عند السلطان عن موقوف فانه يأخذه وان كان له غائب فانه ياتي وإن كانت الجارية قبيحة أتاه بعض ما يكره ومن جارية تطاره الناس في الأسواق أو تدعوهم إلى الفاحشة فإنه الفتنة تموج فيهم أنف هو حاسة الشم وهو محل الراحة لما يصل منه إلى البدل من الهواء ورائحة الطيبة وسرعه إدراته الرائحه في المنام دليل على الراحة والأنف في المنام دليل على ما يتجمل به الإنسان من مال أو والد أو ولد أو أخ أو زوج أو شريك أو عامل فمن حسن أنف في المنام كان دليلا على حسن حاله من دل عليه ممن ذكرنا وسواده أو كبره دار على الارهام والقهر وكما أن مناسبة المقدار الطبيعي او استنشاق الرائحة دليل على أولو الشأن وطيب الخاطر وكسرة الأمور في المنام في الوجه او في شيء من البدن دليل على تجديد الراحات والأولاد والأتباع فإن راى ان أن أنفه صار من حديد أو ذهب دل على نزول أنفة تلحقه بسبب جريمة يفعلها لأن بعض الجرائم تقطع أموفهم فإذا استجيبوا. عملوا له الالوف من ذهب او من حديد خوف الشهرة وربما دل الانف على ما يصل الانسان من الاخبار على لسان رسول وربما دل الانف على الجاسوس اللاتي بالاخبار التي لا ينطلع عليها احد اذن هي محل الوعي والزينه تدل في المنان على الولد والمال المنصب وعندما دلت الأذن على العلم والعقل والدين وعلى الملك والأصل والعشيرة الذين يتجمل بهم الإنسان والأذن السمع فمن رأى أن سمعه كبع أو حسن أو أن النور خارج منه أو داخل إليه دل على هدايته وطاعته لله تعالى وقبول أمره ويرى أنه في صغيرة أو يخرج منه أو يدخل فيه رائحة دل على ضلال عن الحق والوقوف عندما يجب المقطع من الله تعالى وقطع الاذن او فقده دليل على الفساد في الارض وربما دلت الاذن الزائدة على الاذن للانسان فيما يرومه فان كانت اذنا حسنا كان ما يرومه خيرا وكثرة الانذان له في المنام تدل على فضول العلم او انه لا يثبت على حالة معشدة وربما دلت الاذن على ما يعلم فيها من النصوغ فان صارت اذن شيء من الحيوانات زال عنه منصبه ونقصت حرمته او تبلل ذهنه واذن لمالك جاسوسه والاذن دال على ما يعفيه من كيس او صندوق او خزانه فما حدث الاذن من زياده او نقص كان عائدا على ما ذكرناه من ذلك وقال الاذن امراه الرجل او ابنته او غيرها هو يفارقها ومن انه صحيح السمع فهو دليل على فهمه وعلمه وصحته وديانته ويقينه ومن راى انه اصم فانه فساد في دينه ومن راى كان في اذنه خاتم معلقه فانه يزوج ابنته وارتلج اسمع. اصبع للمعينة الإنسان على دينه في عمله وصناعته وعلى أخاه من الأمر المعروف والنهي عن المنكر والإصبع في التأوين أولاد أزواج وآباء وإمهات والمال والدواب والملك والصناعة فمن رأى أن عصابيعه زادت زيادة حسنة دل على الزيادة فيما عبدناه ونقصها نقص في ذلك وربما دل قطعها ويبسها او تعطل نفعها على تعبر نفع الاباء والامهات او الاولاد او يذهب ماله او تموت دوابه كما شابهها او يتعطل منكم او تكفد صناعته ومن راى انه يعض انامله في المنام فان كان مريضا مات ومن راى ان اصابعه تقطعت او نزل بها افه فضعف في سلطانه او في اولاده واقاربه او معارفه وظننا بالدلة الاصابع على الصلوات الخمس وراها كانه عض دنان انسان دل على سوء الادب المعبود ومبالاته العاض في تاجيله وفرقه الاصابع تدل على وقوع كلام قبيح من اقواله امير هو دليل على ما يميل الانسان ويسقطه ويدل على زواج الأعزب حتى يصير في بيته كالأمير، وربما دلت على الحظوة فيما هو بصدده ومن أمر في مرانهم خشي عليه السجن والقيد لأن الأمير يأتي يوم القيامة يدام مبدولتان إلى عزقه فلا ما إلا عدل أقامه إمامة الصلاة في المنام هو المتكفل والضامن وعندما دلت رؤيته على الخوف أو على عروب القبر والرئاسة والتقدم فإذا صار في المنام إماما وصلى بالناس في جمع متوجها إلى الطبلة بطهارة كاملة لا يزيد فيها ولا ينقص فإن كان اهلا للولايه تولى أو الحكم أو التصدي بما فيه لنفع الناس حصل له وإن كان قد صلّى بالناس إلى غير القبلة خان أصحابه وابتدع بدعه وانضم اتكب امرا محبورا والناس يطلبونه بما عنده ومن أنه انه يأم قوما في الصلاة فانه يلي لا يعبد فيها بعد ان تستقيم قبلته وتتم صلاته او يامر قوما او ينهاهم ومن أنه انه يأم قوما هديه في موضع المنهون لا يدري ما يقرأ فهو في شرف الموت ايضا الإنسان في المنام يدل على الحج في أشهر الحج، وربما دل على النمل والآلام. عز المستمع ربما يبصي الأزام في المنام، الله أعلم. والأزام بما يثير الحركة والانتقال والتجهيز للحرب، وربما دل الأزام على السرقة. وقد يدل الأزام على أولي الدرجة والمنصب الجليل والرفع والكلمة المسموعة والزوجة للأعزب. وربما دل الأجانب على الأخبار الصحيحة فإن أدن إلى غير القبلة أو أدن بغير العربيين أو كان مع ذلك أسود الوجه ربما أخبر بالكذب والنميمة وربما دل ذلك على البدع والخوارج في ذلك البلد، وأنه أدنه إلى الخير والسلسار أو العاطب للأنجحة أو رسول السلطان أو حاجبه أو المناد في الجيش وقد يدل الاذان على الدعاء والبر والطاعات وفعل الخير ويدل الاذان على الامن والنجاه من كيد الشيطان ومن راى انه يؤذن في قافله او ما يشبهها فانه يتهم بالسرقه كما يدل الاذان على مشارقه الشريك ومن راى انه يؤذن في مكان خراب عملا وكثر الناس فيه اقامه الصلاه في المنام دالا على انجاز الوعد وبلوغ المرام على الفرج لمن هو في شده ومن راى كانه اقام على باب او سرير فانه يموت ومن راى محبوسا كانه يقيم الصلاه او يصلي قائما فانه يطلق منه اعتكاف الانسان اعتكافه في المنام العطف على من دل المكان عليه، أي لن يتكف فيه. فإن اتكفت في المنام في كنيسة، انعكف على مائة زانية، وإن اتكفت في مسجد، انعكف على الخلج أو على امراه صالحة، وإن اتكفت في الحانوت، انعكف على معيشة. إحرام إحرام الإنسان بالحج أو العمرة في المنام يدل على زواج الأعزب أو طلاق المتزوج. وإن كان مريضا مات وتجرد من المخيط وإن كان من أهل الشر تجرد لطلب الحرام خصوصا إذا كانت الرؤية في عيد أشهر الحج استلام الحجر الأسود استلامه في المنام دليل على مباوعة السلطان أو التوبة على يد إمام عالم وربما دل ذلك على تقديل الولد أو الزوجة أو الحليل وربما دل ذلك على خمة لأرباد المناصب الأضحية الألخيط في المنام دليل على الوفاء بالنهر والخلاص من الشدائد وسلامة المريض وعبما دل ذلك على الأرزاق والشوائد من قبل النواشي وما رأى كأنه يقسم في الناس لحم قربانه خرج منه نومه ونعزا وشعفا استرفار استرفار الإنسان في المنام يدر على سعة الرزق ومن استغفر في من غير صلاة دل ذلك على زيادة في العمر، وربما دل الاستغفاء على المصر ودفع البناية ومن رأى كأنه يستنفر الله تعالى رزق مالا حلاما وولدا فإراء كأنه فرع من الصلاة ثم استغفر الله تعالى ووجهه الى القبلة فإنه يستغفر دعاوه وإن كان الى غير القبلة فإنه يغلب ذنبه ثم يتوب عنه اسلام إسلام الإنسان في منامه اتقامة في الدين فيرأى مشرك أنه قد أسلم ورأى أنه يصلي نحو او راى أنه شكر الله تعالى وهو للإسلام وإن كان في دار الشرك فرأى في منامه أنه تحول إلى دار الإسلام فانه يموت عاجلا فيرأى مشرك أنه أسلم ثانية سلم من الآفات الأنام من الحرب في المنام دليل على الامن من الخوف وربما دل على البدار بعد الضلالة خصوصا ان كان الانسان خائفا في اليقظة أسر الانسان اثر الانسان في المنام دليل على الخير والرزق والاسر في المنام احتباس البول وهو في المرة كذلك والأسر في المنام اطناع على الاسرار وان كان قد سخل شيئا اعز56 منه ومن راى في منامه انه اسير فلا خير فيه على كل حال ويصيبه هم شديد اداء الشهاده اداء الشهاده في المنام يدل على الخروج عن العهده والوفاء بالعهد وابلاغ رساله وقضاء الدين امامه الاذى عن الطريق المعرفة الأذى عن الطريق في المنام تدل على الغيرة بالدين في اليقظة أو على الأزواد والأولاد والتحفظ في الكلام وتدل على رفعان النهود والآسان بسبب اليوم الكلامي أو حطور الصدقة وعندما بل ذلك على علو المنصب والأمر والنه والتالية والعزل إجارة الإنسان إجارة الإنسان في المنام الشيء من ملك داملة على الأمن الخوف. والإجارة من الشبائد وربما دلت الإجارة على النكاح والمستاجر في المنام رجل يخدع صاحب الإجارة ويغره الإعارة من في المنام أنه استعار شيئا أو أعارة فإن كان ذلك الشيء محبوبا فإنه ينال خيرا موافقا لا يدون وإن كان مكروها نال كراهة لا تدون لأن العارية شيء لا يلقى وقيل من استعار لرجل فإن المعير يتحمل مؤولة المستعير إيلاء الإنسان إيلاء الإنسان من امرأة بي في المهام دولا على الهم والنقد وعلى ما يجب اليمين بالآباء والأمهات وترجم ذلك على اليمين الله تعالى لأن الإيلاء في اللغة اليمين على كل شيء الأسد الاسد في المنام سلطان شديد ظالم راشد مجاهر متسلط لجرائته وربما دل على الموت لانه يقتل الارواح وربما دلت رؤيته على عافية المريض والنبوه امراه شريره عسوفه عزيزه الولد والهزاب اسم من اسماء الاسد تدل رؤيته على الجن والخيلاء والعجب والعنف والتيه والدلائل وقيل أن في المنام عدو مسلط ومن راى الاسد من حيث لا يراه وهرب منه الراعي فإنه ينجو مما يخاف وينال الحكمة والعلم ومن راى الاسد عرضا منه واستقبله ناله له من سلطان ثم ينجو منه ومن راى الاسد صرعه ولن يقتله فانه يحل حمى دائمنا فإنه يحمى حمى دائمه فإن السبع لا تفارقه الحمى أو يذم لان الحمى سبن الله تعالى ومن راى انه يصارع الاسد مرض لان المرض يتلف اللحم ومن صارع الاسد تلف لحمه ومن راى انه اخذ شيئا من لحم الاسد او عظمه او شعره نال مالا من السلطان ومن راكب السبع وهو يخاف ركب مصيبه او امرا لا يمكنه التقدم عنه ولا التاخر الاجل وهو التلس الجبلي تدد رؤيته في المنام على التاج والوقار والهيبة وقمها الاعداء وربما دلت على رجل غريب في بعض المغاور والجبال والسغور يمو الياسة ومطعمه حلال الارنب في المنام امرأة ومن اخذها تزوجها فان ذبحها فهي زوجة غير باقية وقيل الارنب يدل على رجل جبان وقيل امرأت شروط فما راى أنه أصاب أرنبا فإنه يصيب امرأة كذلك وما رأى أنه أصاب من لحمها أو جهدها فانه خير قليل يصيبه من امرأة ابن آواء ابن آواء في المنام رجل يمنع الحقوق أربادها وهو من المشوخ وتدل رؤيته على المكتسب في الشكل والخصاب كما تدل رؤيته على القرفة والاجتماع على النهل واللعب ابن عيرس في المنام عادل سفير وظارب القاسم قليل الرحمة فمن رأى انه دخل داره دخلها مكان وهو من المسوخ ايضا وهو دابة حمراء دون السنور الهر تألف البيوت وعادية للقر اراده رؤيتها في المنام تدل على المنازعه في العلم وطلب الجدال ومن رأى في كنز او عصاه اراده فانه قدمنا على موته إوز. رؤيته في المنامج التي على لساء ذوات أجسام وذكر معمال فإذا صوتنا في مكان فهي صوائح نوائح وما أنه يرى الإيواز فإنه يبي قوما ذوي رفعا ويمال من جهته أموالا وكيل إن الإيواز رجل ذو وحزن وسلطان في البر والبحر والإيواز بلدي وبردي فالبني تدل رؤيته على أعضاب الأسفار كالتجار في البر والبحر والبنذين أهل أو أحزان أو أزواج أو املاك ودوار وعبيد أو حراس وربما دلت الإوازة على المرأة الجميلة أو السمينة وصراخهن في كان هنب ونكد بسبب عوت أو حرق أو غرق وبيض الإوازة لما رأى أنه يملك مال كثير لمن يأخذه اربعة هي في دال بال على الزوجة وللفقير على ستر الحال وما رأى انه عصابا فإن الإبرة مصاحبها سمب ما يطلب من صلاح أمره وزمعه أو انتئامه ونحو ذلك فإن كان فيها خيط أو كان يخيط بها فإنه يلتأم شأنه ويجتمع ما كان له من أمره بتفغقى ومن راى ان ابراده التي كان يخيف بها انكسرت او انخرمت او انتزعت منه فانه يتفرق شانه ويفسد امره ومن راى انها ضاعت منه او سرقت فانه يسرق على ذلك ثم لا يتم ولا يتفرق شأنه والابره ايضا داله على المراه لادخال الخلق فيها فدل رؤيته في المنام على التوبة للعاصي والولد الذكر للحامل وربما دل على الغلام المطلع على الأسرار وجمع الأباريق اعمال صالحة موجبه لدخول الجنة وربما دل الإبريق على السيف لأنه في أسمائه فإن غلب قيمته في المنام دل على رفع قدر من دل عليه ويدل الإبريق على اللعب وضحكه وإيقفتها وكذلك الحكم فيما يشبهه من الأواني وهو انواع أحدنا صانع اخفاف النساء فتدل رؤيته على عرض الانكح او القواد وصانع اخفاف الرجال فهو دال على الخدم والاسفار وكذلك صانع الزرابيع وصانع السراميد همش اسماء لبعض انواع الاحذيه انتهى تدل رؤيته على الرزق والسعي في الكسب والنسل والاولاد والازواج وعلى واضع الشيء في محله اذا فعل ذلك في المنام وربما دلت رؤيته على نيته الخير على يده في الدين والدنيا والاسكاف المجهول رجل قاسم للمواريث عادل فيها انشراح انشراح الانسان في المنام يدل على التوبه العاصي وعلى الاسلام للكافر وان كان الراي في ضيق فرج عنه انقباض انقباض الانسان في المنام يدل على القبض في الرزق الذي هو ضد البسط وربما دل انقباضه على نتائج الذنوب في اليقظه ونتيجتها في الدنيا اسراع. اسراع الانسان في المنام يدل على ابطاء الحركات الا يكون المسرع مريضا فإنه يدل على موته وربما دل الاسراع في المنام على الاسراع على الاعمال الصالحة والمبادره اليها هذا اذا انتهى اسراعه الى ما يدل على الخير وان تم اسراعه الى ما يدل على الشر دل على الردة عن الاسلام ارض, أرض المحشر تدل رؤيتها في على حد الاسرار والغنى بعد الافتقار والامن من الخوف وصدق الوعد وارض الدار عباره عما يبسط فيها من حصير وغيره او على من يقوم بكنسها او على من يجتمع عليها من اهل وعشيره وارض الفلاحة دلة على زرعها وانشائها وخصبها ودلتها وآلة حرسها ونرسها فما حصل فيها من نبت معطيب أو رائحة طيبة أو زهر أو نور أو رين أو سهل أو علو عاد إلى ما ذكرناه وارض الحارة والشارع تدل على الاسخار للتجار وعماد المعايش عليها فزوال عقباتها وعفراتها واستقامتها في المنام تدل على ذبح المسافر وتسجيل المجول وقضاء الحاجات والأرض المجهولة فإنها دالة على الأم والوارد والزوج والزوجة والشريك وعلى ما يملك من بال أو أكون وعلى ما يجلس عليه من فراش أو غيره ومن رأى ان الارض تشققت ذلك على البرع وظهور المحرمات والمنكرات وربما على جودتها بالنمو والبركة في العطاء والتداد الارض طويلا دليل على خواص المسجول وولاده الحامل وان كانت الارض فسيحة حسنة المنظر، كان عملها عمله عليها صالحة وان كان عليها جيف او رقع ورقا بالية او اقدار كان ما عمله عليها سيئة ومن أن الأرض ذنزلت به دلت على وضع الحامل لجميعها ومن رأى أنها قد خسفت به دل على التيه والعجب والغفلة عن طاعة الله وإن ترية الأرض من تحته دل على فراغ عندي أو طلاق زوجته أو ذهاب بمنصده ومن ان أن الأرض شقت فابتلعت دل على الخذر وتعذر الأسباب وربما سافر ومن رأى أنه في أرض مواسعة مستوية لا يعرفها وهي تشبه الصحراء فإنه يسافر سفرا عازلا ومن رأى أنه يجلس على الأرض فإنه يتمكن منها ويعلو عليها ومن رأى أنه يضرب الأرض بيده أو بشيء فإنه يسافر منتجاعة ومن رأى أنه يأكل من الأرض فإنه يصير مالا بقدر ما أكل منها إيوان الإيوان في إذا كان كسراوية فهو ظهور عدل عزيز المستمع نسبة إلى كسرى أنو شروان الذي اشتغر بين الاكاسره وهم حكام الفرس اشتغر بينهم بالعدل إذا كان كسراويا فهو ظهور عدل أو تجديد ملك ويجل على المال والولد والجاه والإيمان إذا كان مبنيا من اللبن فهو امرأة قرعية صاحبة دين او بالجس فهو دنيا محدودة وبالآذر ما لم حرام يسير إليه وقيل هو امرأة منافقة انتهى الوجه الأول